ذكرنا حديث ثابتة في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وغيره بعض الأخوة أرسل لي ورقة أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه الذي قال فيه من استطاع منكم أن يطيل غراته فليفعل أن هذه الرواية مدرجة مدرجة يعني من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه نحن قلنا أن الأصل في الإطالة يكون في التحجيل أما الغرة فهي النور الذي يكون في وجه المتوضع وكذلك التحجيل كذلك التحجيل كون أن هذه الرواية مدرجة هذا فهم لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه بعض أهل العلم رد لا أقول الرواية رد هذا المذهب حجتي أن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم أطال غرته وتحجيله فرد هذا الحديث أو هذه الزيادة لأجل هذا السبب ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله وقت وصف الوضوء أو وقت الوضوء كان يبين لهم ما افترضه الله تبارك وتعالى عليهم ولم يبين المستحبات فهذا احنا قلنا ان اطالة الغرة والتحجيل جمهور أهل العلم على الاستحباب فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه لم يطيل غراته أو تحجيله صلى الله عليه وسلم فهذا من باب أنه كان يبين لهم الفرض فقط ولم يبين لهم المستحب من الوضوء كذلك عندنا رواية لها مسلم التي بين أيدينا هاو الرواية قال إن ابو هرائي رضي الله عنه رضى توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد وغسل رجليه حتى أشرع في الساق ثم قال إيه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ معنى ذلك أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طبعا حتى حتى أشرع ممكن تأخذ على أكثر من معنى حتى أشرع يعني فوق الكعب مشارة فوق إيه يعني بداية الساق ولم يأخذ جزءا من الساق جزءا كبيرا حتى أشرع يعني كاد, كاد أن يغسل جزءا من الساق تمام ولكن إحنا عندنا الحديث نفسه يفسر فعل أبو هريرة رضي الله عنه لو فهم أبو هريرة للنص فهم أبو هريرة للنص وعلى كل المسألة فيها فيها ساعة طبعا الكلام هذا اعتراض كان اعتراض لشيخ الإسلام تيمية تلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع فهم يرون كقول من بعض الملكية كما ذكرنا أنهم يرون أنه لا يجوز أن نزيد على الكعبين أو المرفقين في الوضوء ولكن قول الجمهور على استحبابي طالت الغرة والتحجيل او الصح ان احنا نقول الإيه؟ التحجيل لان الغرة ليس فيها زيادة انما يقصد بها النور وكذلك التحجيل ايضا يذكر به ايه او يراد به النور الذي يأتي به العبد يوم القيامة احنا وقفنا عند الحديث ضمن الثالث لا النبي في الله وسلم قال لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون عليا غرا محجلين من أثر الوضوء بعض أهل العلم أخذ أن الوضوء من خصائص هذه الأمة صح؟ أن الوضوء من خصائص هذه الأمة هل هذا الكلام منضبط؟ احنا ناقشنا هذا الكلام طيب نقولي فضل نعم. نعم نعم نعم الغرة والتحجيل يعني من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل وليس وليس الوضوء لأنه ثبت أن الأمة السابقة كانوا يتوضعون حديث سارة في البخاري حديث جرائج العدد هنا في الحديث حديث حزيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن حوضي الأبعد من أيله من عدن والذي نفسي بيده هنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا جواز القسم أو جواز الحلف غير استحلاف ومرت علينا قبل كده في الرواية بعد كده قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لا حقون ده الدعاء عند دخول المقبورة عند دخول المقابر كل انسان هذا الدعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لا يحقون طبعا أنا مش بعيد الأحاديث لأننا قرأناها كلها في المرة الماضية يعني نحن نعلق سريعا عليها انشوف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أتا بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه الأصل النسلم يستثني يكون الاستثناء ده ناتج عن عن شك, شك في الكلام يقول مثلا إن شاء الله من باب الشك وليس اليقين فهل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشك في حقيقة الموت نعوذ بالله من ذلك لذلك العلماء قالوا أقوال لماذا هنا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن أظهر هذه الأقوال أنه ليس للشك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحق ليس للشك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى كما في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله قول الثاني حكاه الإمام الخطابي وغيره أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه عادة متكلم أنه هو تبركا بسم الله تبارك وتعالى أو تبركا بهذا اللفظ إن شاء الله من باب البركة التماس البركة الثالث أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان يعني إن شاء الله بيكم لحقون في هذا المكان بعينه لا غير الرابع قيل معناه إذا شاء الله وإذا شاء الله على التحقيق أن هذا شيء واقع ولا محالة ولا بد يبقى احنا الاول للتبرك والثاني ده المتكلم يتكلم به يحسن به كلامه الثالث الاستثناء واقع ان النبي صلى الله في هذا المكان على وجه الخصوص وهذا امر مشكوكم فيه الثالث الرابع ان نقيل معناه اذا شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وددت ان قد رأينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال بل انتم اصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث جواز التمني, جواز التمني أتمنى أشياء لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا أي رأيناهم في الحياة الدنيا نراهم فين في الحياة الدنيا القاضي قال أقيل المراد المراد تمني لقائهم بعد الموت تمني لقائهم بعد الموت وكل المعنيين محتمل كل المعنيين محتمل يقول الإمام الباجي قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي لما قالوا أولسنا بإخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي هذا ينفي الإخوة لا ينفي الإخوة هذا ليس نفيا لإخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة فهؤلاء أخوة وإيه وصحابة في نفس الوقت والذين لم يأتوا بعد أخوة وليسوا بصحابة كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون أخوة ومعلوم أن أخوة الدين أوثق وأعلى من أخوة النسب ويا ليت يعلمون يا ليت قوم يعلمون أخوة الدين للأسف يعني لا أقول أنها مفقودة هي موجودة إن شاء الله إن شاء الله برضو نستسني ولكن نحن نتمنى تكون بالروابط القوية سبحان الله العظيم يعني تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل تشبه البليغ كجسد واحد إذا اشتكى منه عض تداعى له سائر الجسد بالحمى والصحر يألم رجل هنا أو هناك من باب الأخوة الإيمانية أن تتألم لألمه تتألم لألمه تفرح لفرحه تود لو كنت معه لتحمل عنه ما هو فيه الأخوة الإيمانية دي يا أخوانا الكلام عنها يعني ذو شجون كما يقال قل ونظر في هذا الزمان من ينصح أخاه قل وجده على عيب يدله على عيوبه لكن الأسف الشديد أنه ممكن الإنسان يتشفى ويتشهى لو وجد أخاه وقع في مصيبة مثلا أو وقع في مخالفة من المخالفات وتراه يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بإخوانه أنا كلما أقول هذه الكلمة ذهني يعود إلى الوراء لسلف هذه الأمة كيف كان يتعامل بعضهم مع بعض درجة قالوا إن من تمام الأخوة أن تقول لأخيك يا أنا يا أنا أنت مني وأنا منك معاني يا ليتها تعود وهذه الأمة لن تعود إلى مجدها إلا إذا حققت وهذا من ضمن الأسداب طبعا حققت الأخوة الإيمانية بصدق لا تعرفه من أجل مصلحة دنيوية زائلة من الشديد فترى الشخص يحسن الظن بنفسه ويسيئه بالآخرين ويرى نفسه دائما مع أن الأصل استلف كانوا غير كده خالص ربيع بن خثيم لما سألوه لماذا لا نراك تغتاب أحد؟ ليه أنت بتغتابش لحد قال لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذكر عيوب الناس وب... شوف ده لأن دايما اللي بيحسن الظن بنفسه يقع في الغيبة والبهتان والزور والنميمة اللي بيحسن الظن بنفسه لأنه بيسيء الظن بالآخرين فإذا أساء الظن بالآخرين دخل في باب الغيبة والنميمة فهذا الرجل ما رأوه يغتاب أحداً قط فقال لست عن حالي راضية حتى أتفرغ لذكر عيوب الناس ثم بكى وقال لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغلوا ومشغول بحاله ومشغول بنفسه عن الآخرين لذلك ترى بعض الناس ينظر أو يرى الذنب الصغير الشيء الحقير جداً يراه في عين غيره كبيرا عظيما ولا يرى الجذع في عينه دائما يفتش عن عيوب الناس ويتكلم ويرطرت بالكلام ليلا ونهارا ده في كذا ده تلعثم في كذا ده قال كذا ويبدأ يفتش عن عيوب باطنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى يبدأ يفتش ويتكلم فيها ويجهر بها يليته مثلا بيستأثرها في نفسه ويؤثرها في نفسه لا يتكلم بها هذا يأذن أنه سيتكلم فيه هذا يأذن بذلك لابد أن يتكلم فيه كما تكلم هو عن الناس وفتش في عيوبهم وبدأ يظهر هذه العيوب لذلك منصور بن ذاذان رحمه الله يقول رأيت أقواما لهم عيوب فسكتوا عن ثقوب الناس فستر الله عيوبهم ورأيت أقواما ليس لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فصارت لهم عيوبا طبعا ومن عاب الناس عابوه ومن ذمهم ذموه فالقضية احنا محتاجين وقفات وقفات الفترة الماضية دي أخواننا كانت فترة أو ما زلنا في أحداث تعتبر دامية أحداث عظيمة جدا علشان أخرجت بره الموضوع غصب عني معلشان آسف يعني ولكن إحنا سابقين على فكرة المنهج ما تقلوش أنا سابق المنهج يعني أنا واخد أخدت منهج شهرين ها؟ يعني أنا أقول واحد سبقت <تصفيق> طبعا نظر اللي بن ببنيه لا نكثر المسائل الأصلية والفرعية في القضية فما يعني. فأنا عاوز أقول أننا نريد أن نحقق معاني كثيرة الفترة الماضية هذه فترة كلها محن ولا زالت الابتلاءات والمحن تأتي تطرى نحن نحتاج إلى همم عاليا نحتاج إلى بصراحة أخواننا العمل لدين الله تبارك وتعالى أصبح مسؤولية على عاطق كل مسلم بمفرده على حدة كل مسلم يلزمه أن يعمل لرفعة دين الله تبارك وتعالى ليه أهل الباطل للنهار شغالين ليه ويقفون أمام الحق بالمرصاد وطبعا يأتون بكلام كله باطل ليلبسوا على الناس أمر دينهم افتراءات افتراءات على دين الله تبارك وتعالى وكأن الأمة كانت أمة غير مسلمة وبدأت الناس تدخل في الإسلام وبدأوا يحبوا الإسلام فهم عاوزين يحذروا من دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى وكان الأمة كانت كده ولكن هؤلاء في غفلة هؤلاء رضعوا من لبان الغرب الكافر تربوا في أحضانهم وآتوا بأفكارهم المسمومة ولأسف أن كثير من الشباب يغتر بمثل هذه الأفكار للأسف الشديد القضية, القضية الطويلة يعني, يعني عاوزين نقول هنا أن يسا لم يقوله وجدتوا أن لو رأينا إخواننا طبعا حتة الأخوة الإيمانية هذه اللي جرتنا لمثل هذه القضايا طبعا في قضية هنا ذكرها بعض أهل العلم قضية هل هناك في الأجيال التي جاءت بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل من الصحابة أم لا بعض أهل العلم ذكر وقال في المجموع فلا مجموع الصحابة استحال أن يأتي حد يعمل كعملهم البعض قال أن من الممكن يكون أزيد منهم أكثر منهم طاع نسبة العبودية صلى قيام كثير مثلا يصوم كثيرا فمن الممكن يأتي من بعدهم من هو أكثر منهم عبادة ولكنه لم يصل إلى مرتبة الصحبة لم يصل الأمر تبط الصحب جمهور العلماء طبعاً في بحث طويل جداً في المسألة دي بعض أهل العلم قال ان الصحابة أفضل من كل الوجوه إلا وجهاً واحدة إيه هو؟ اللي هو الأمر بمعروف نهي عن المنكر لماذا؟ قالوا أن الزمان هناك كان الأمر مستقر لم يكن بقى هناك انتشرت البدع وانتشرت الذنوب والمعاصي فكثر الأمر بمعروف المنكر في من؟ بعدهم فمن الممكن يكون من بعدهم أفضل في هذه الجزئية. ولكن هل أفضلياته في هذه الجزئية نقول أنه من الممكن يكون أفضل من الصحابة أو من بعض الصحابة لا الصحابة لها شرف طلع الله عز وجل على قلوب العباد فوجدها أصفاها وأنقاها قلبا قلب رسوله صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته أو لحمل رسالته ثم نظر واطلع على قلوب العباد بعد قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فوجدها أصحابها قلوبا قلوبا صاحبت فاستفاههم لصحبته فشرف الصحبة لا يضاهيه شرف ولذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ نصف أحدهم ولا مد أحدهم ولا نصفه طبعا الكلام طويل وطبعا رأي الجمهور هو أرجح, أرجح في كلام طبعا لشيخ الإسلام تيمية قال إن الصحابة بمجموعهم لهم الفضل وليس هناك أحد أفضل من مجموعة الصحابة رضي الله عنهم ولكن من ممكن أن يأتي أفراد في الأمة يمتازون بكثرة العبادة بكثرة العبادة طبعا برضو تكلموا في مسألة من كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وملاسقا له هذا بخلاف من من لم يكثر من المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم أو اللصوق به صلى الله عليه وسلم ولكن احنا نقول في مجموع عن الصحابة لم يأتي جيل بعدهم أفضل منهم إذ زكاهم رب العزة تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات والصحابة كلهم عدل، الصحابة كلهم عدول وفي مجموعهم معصومون الصحابة رضي الله عنهم في مجموعهم معصومون ولكن من الممكن أن ها يصدر من بعضهم بعض الأشياء التي تنفع عنهم تنفع عنه العصمة كفرد ولكن ليس عن مجموع الأمة أو مجموع الصحابة رضي الله عنهم فردون الرواية اللي بعد كده قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم بين ظهري يعني بينها أو بينهما أما الدهم فجمع أدهم وهو الأسود الأدهم اللي هو الأسود شديد السواد والدهمة أي السواد وحضيقة دهمة مدهامة أي خضراء تضرب إلى السواد حديقة دهمة مدهامة أي خضراء تضرب إلى السواد من نعمتها من نعمتها وريها من كثرة ري الخضرة كأنها إيه سوداء من كثرة ريها وفي التنزيل مدهمتان أي سوداوان من شدة الخضرة من الري وقيل خضراوان من شدة الري ناعمة وهذا هو نعيم أهل الجنة بس ده نعيم مين ده نعيم الأبرار لما أصحاب اليمين نعيم المقربين قال إيه ها ذوات أثنان ذوات أفنان يعني لها أغصان حسنة نظرة تحمل من كل الفنون ما لذ وطاب من جميع الثمار من كل فنون الثمار وقيل ذوات أثنان يعني واسعة الفناء نسأل الله الجنة ونعيمها فهنا مدهامتان يعني سوداوان قال الزجاج يعني أنهما خضراوان تضرب خضرتهما إلى السواد وكل نبت أخضر فتمام خصبه وريه أن يضرب إلى السواد وإنما يقال للجنة مدهامة لشدة خضرتها يقال سودت الخضرة أي اشتدت ده معنى كلمة دهم يعني إيه يعني هيكون إيه خيل سوداء كلها ثم قال دهم بين ظهر خيل دهم بهم البهم قيل إن هو استود أيضا وخيل البهم الذي لا يخالط لونه لون سوا يعني لونه واحد فقط أبيض أبيض أحمر أحمر أسود أسود فهنا صلى الله عليه وسلم يقول لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهري خيل دهمن به هيميز ألا مش هيميز هيميز كذلك الأم تأتي غرة محجلة يوم القيامة تتميز بإيه بالغرة والتحجيل من بين الأمم قوله صلى الله عليه وسلم وأنا فرطهم على الحوض معناه أنا أتقدمهم على الحوض يقال فرط القوم فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والريشة في هذا الحديث إشارة لهذه بشارة لهذه الأمة زادها الله شرفا فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطه قوله صلى الله عليه وسلم أناديهم طبعا ما أقولش الأحاديث لأننا احنا قرأناها كما قلت أناديهم ألا هلم معناه تعالوا نادي أمته صلى الله عليه وسلم هلم قال أهل اللغة في هلم لغتان في هلم لغتان أفصحهما هلم للرجل هلم للرجل والرجل والرجلين والمرأة والجماعة من الصنفين يعني الذكورة الإناث بصيغة واحدة وبهذه الصيغة جاء القرآن في قوله تعالى هلما شهداءكم وقوله والقائلين الإخوانين هلما إلينا واضح؟ يبقى الأفصح هلما للكل للمفرد والمذكر والمؤنث والجمع للمذكر والمؤنث اللغة الثانية هلما للرجل هلما يا رجل وهلم يا رجلان وهلم يا رجال وللمرأة هلمي والمرأتان هلمتا وللنسوة هلمنا قال ابن السكيت وغيره الأول أفصح كما قدمنا هو هلم هلم فقط قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا صحقا صحقا دول بعد ما ذكروا أن سأتي ملك ويقول لا تدري ما أحدثه أو ماذا أحدثه بعدك فيقول صحقا صحقا يعني بعدا بعدا والمكان أستحيق أي البعيد <تصفيق> أخر حديث في اليوم حديث بو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما كان يتوضأ فدخل عليه أقوام مش كده عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبي هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحيلة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هنا فروخ هذا يقول إن صاحب العين يقول بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم عليه السلام يقال إن هو كان من بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد يعني عاوز ينسبهم إلى جدهم أو إلى أبيهم الأكبر هنا قول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ما توضأت هذا الوضوء يعني عاوز يقول إيه إن أنا لا أعرف أنت ورايا مش هتوضى هذا الوضوء العلماء قالوا أن أراد أبو هريرة رضي الله عنه وارضا بكلام هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسه أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لألا يترخصوا رخصة لغير ضرورة يعني أنا ممكن أكون بتبنى مذهب معين في قضية معينة لو تكلمت بها أمام العوام الجهال لا يفهمونها وستنقلب عليهم المسألة فهنا من باب المصلحة الراجحة أننا لا أحدث بكل ما أعلم أمام بعض الناس الذين فيهم أو عندهم جهل يعني أنا تذكرت مسألة الآن مسألة أكل الميتة للمضطر كنا قديما ونحن صغار حفظين المسألة وفرحانين بها أولي يجوز أكل الميتة للمضطر فكنا في مجلس وكان بعض إخواننا يجلس كان في رجل كبير جالس فقال له عن أنت عم الحق لو أنت ماشي مع ابنك في الصحرة وابنك مات وانت فقدت كل ما معك من زاد ليس معك طعام ولا شراب يجوز أن أنت تأكل من الميتة فالميتة ده مين ابنه قال له أنهارك أبيض أكل ابني انت عاوزنا كل ابني <تصفيق> قال له لا احنا بنقول اكل الميت المضطر طبعا حينها كنا لسه جهال وما زلنا نصال الله نعلمنا ما جهلنا فكلما افتكر اضحك واتذكر قول ابن عمر او علي بن ابي طالب لان تحدث الناس حديثا لا تبلغ عقولهم يكونوا لبعضهم فتنة اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا أهب بإخواننا لما يجوا في مسائل أغلوطات فيها إيه فيها ممكن يكون فيها مزحة أو ممكن يكون فيها حاجات عضال مسائل عضال فترى هو يتكلم بها أمام بعض الناس وبعض الناس يجهل, يجهل مثل هذه المسائل فترى الناس لا يتقبلون منهم مثل هذه المسائل لا يتقبلونها ولا يقبلون مثل هذا الكلام فالأولى أن يكون الإخواننا عندهم فطنة وذكاء في خطابهم مع الناس يعني واحد مثلا رايح في وسط جماعة مثلا يعني لا يعلمون شيئا لا عن الدين ولا عن السياسة ولا علمانية ولا لبرالية ومكان مثلا قفر يعني مكان فقير جدا ما فيهوش علماء ولا طلبة علم والناس يدوب بتصلي بالعافية ما روحش أقلهم العلمانية دول بيقولوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا اللبرالية بيقولوا الناس لا تفهم ما يقول الأصل ده أنا أقول له أيها عم الحج أنت يلزمك تتوضى كذا وتصلي كذا هو ده اللي يستفيد منه هذا الرجل العامي ولذلك إحنا بنقول نحن لابد أن احنا نضع الأمور في نصابها وتقديم الأهم فالمهم إذا كانت مسألة فالاعتقاد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لا تخبرهم ف... فيتاكلوا وحديث عمر رضي الله عنه قال دعي الناس يعملوا الرسول قال دعهم يا عمر أو دعهم يعملون إذا كان دول مع مين هذا الكلام مع مين الصحابة رضي الله عنهم فمن بابي أولى إن إحنا الأغلطات في المسائل أو المسائل المعضلة المسائل اللي مش مشهورة بين الناس الأول إن إحنا نسكت عنها لا نتكلم إلا إذا سئلنا ونرد على السائل فقط حتى لا تحدث فتنة حتى لا تحدث فتنة اذا كان احنا كده وكل يوم يطلع لك انتو بس ما بتتكلموش غير في الحدود حد الزنا وحد السرقة بس وكأن احنا فقهنا او علمنا وقف عند هذه القضية فقط فقط بالرغم ان باب الحدود كان باب في الفقه ده هو باب في كان باب حد صلاح رجل هبواب كثيرة جدا هل انا بتكلم على الاصول والفروع عد هو جاي يتهمك بتهمة وانت منها براء انت عمرك بتكلم دي فيها اصلا غير لما تحذر مثلا من الزنب دا والزنب دا بتتكلم انه هو محسسك ان انت كل كلامك في حد الزنة وحد استرقه فقط الله المستعان فعاوزين نقول ان اسرار العلم تكتم عن الجاهلين أسرار العلم تقتم عن الجاهلين قال أبو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلة من المؤمن حيث تبلغ الوضوء الحلة تطلق على الإيه السيمة المنظر فالمرادها هنا التحديد من أثر الوضوء وذلك يوم وذلك يوم القيامة هنا يقول سمعت خليلي القلة أعلى من المحبة ولا المحبة أعلى من الخلة الخلة أعلى من المحبة حد عنده كلام تاني طيب الخلة أعلى درجات المحبة الخلة أعلى درجات المحبة <تصفيق> ماشي نقول في الآخر إن شاء الله هو الآخر بيقول إن الـ الـ الـ الناس في الريف يسألوا عن البنجر والقطن هل فيها زكاو لا يعني كان برضو رسالة الناس دي همها يعني هذا همهم هن في الآخر إن شاء الله. بعد ذلك ذكر باب فضل إسقاق الوضوء على المكاره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلا يا رسول الله قال إسقاق الوضوء استغفر الله إسباغ الوضوء على المكاره وكثرت الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواية ذكر فذلكم الرباط مرة واحدة في رواية تانية من غير ذكر الرباط أصلا لغاية إيه؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة في رواية ذكر ذلكم الرباط مرتين في خارج مسلم ذكرها إيه؟ ثلاث مرات قال القاضي عياد رحمه الله محو الخطايا كناية عن غفرانها نايا عن غفرانها ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها ايه الدليل على الجزئات التانية دي ان محوها من كتاب الحفظة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب لا يمحى فيه شيء ولكن ها التقديرات الأخرى كالتقدير اليوم أو الشهر أو كده من الممكن أن يمحى منه أشياء وحفظا مكتب النح في التقدير الأذلي تقدير الأذلي قوله صلى الله عليه وسلم ويرفع به الدرجات قال يعني المنازل في الجنة نسأل الله الجنة طيب ما هو ما هي فائدة السؤال هنا ألا أدل لكم أتدري ها ها هنا يكون أوقع في النفس وأنا لما أقول لك كذا أنت بتنتبه معايا يعني لما بحول لك القضية على هيئة سؤال أنت بتنتبه فلما يقع الجواب على هذا السؤال بيكون أوقع في النفس قوله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره أي إتمامه وإكماله وذلك باستعاب المحل بالغسل يعني كل أعضاء ليه الوضوء تطويل الغرة تكرار الغسل ثلاث مرات طبعا هيأتي دلوقتي في المكاره أن حتى من الممكن الإنسان يشتري الماء حتى يتوضأ فقال صلى الله عليه وسلم إسباء ولضوء على المكاره جمع مكره جمع مكره وهو ما يكرهه شخص ويشق عليه والكره بالضم والفتح أي يتوضأ مع شدة البرد وأنه ممكن الممكن يكون عليل ويتأذى بسبب الماء البارد شديد البرودة هذا نراه دائما في الشتاء مع إعوازه والحاجة إلى طلبه يعني بيشقع لأنه يطلبه كمان ممكن يكون بعيد عنه ويذهب ويطلبه ويسعى في تحصيله ولو اشتراه بالمال كل ده يدخل تحت إسباغ الوضوء على المكاره وليس المقصود أنه بس تكون مياه ساعة لابد ان يكون في اكثر من حاجة ولكن برضو ده مقصود ان الماء تكون باردة ورودة شديدة ويتوضأ بهذا الماء البارد الشديد طف الحر مكاره ولا مش مكاره ها ها اي المرة الماء الماء شديد شديد الحرارة هيبقى مكاره ولا مش مكاره ها رأيكم هيبقى برضو يدخل يدخل ان شاء الله يدخل نعم الماء أينا ماء شديد طبعا الحرر أحيانا بيبقى الماء في في الحنفية لا تطيقه وده طبعا موجود في شبه الجزيرة العربية وحتى ديات السعودية كمن إخوة بيحكون الماء أحيانا بيحطوا فيه تلج عشان يستعملوا الوضوء فقط فسبحان الملك العظيم سبحانه تعالى إيه كمان اللي بيرفع الدرجات ويكفر كفر استياءات كثرة الخطأ إلى المساجد والخطأ جمع خطوة الخطة معروفة اللي بين القدمين وتكون مثلا ببعد الدار وكثرة التكرار يعتاد المساجد يعتاد المسجد يذهب إليه ولو طالت المسافة فهنيئا تتخيل كده في الحديث التانية إحداها ترفع درجة وتحط خطيئة تخيل كده وانت ماشي تستحضر هذه النواية والله عز وجل فضله واسع ورحمته وسعت كل شيء شفت الفضل اللي انت بتاخده من اجل ان انت تحصل صلاة الجماعة من بداية الوضوء لغاية ما تصلي وتعود وانت في فضائل فضائل وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء وانتظار الصلاة بعد الصلاة اي وقتها وقت الصلاة ينتظره وجماعتها يعني اذا صلى الجماعة يجلس ينتظر الصلاة الأخرى سواء بقى في المسجد أو في بيته أو في عمله هو واقف مشغول بإيه بالصلاة ورجل قلبه معلق بالمساجد معلق يعني كأنه كالقنديل المعلق فين؟ في المسجد معلق شوف التشبيه الجميل الرائع شوف أنت بقى يعني أنت كأنك لا تنخلع عن, عن الآخرة أبدا انخلعك كله عن الدنيا تنخلع وانت تسير بين الناس بجسدك وقلبك معلق بالله نكونك إن انت يكون قلبك معلق بالمساجد يرحمك الله يبدأ تعليق القلب بالله تبارك وتعالى ابن القيم له كلام جميل جدا في تشبيه الصحابة رضي الله عنهم يقول كانوا اجسادا يمشون يمشون على على الارض وقلوبهم ساجدة تحت العرش رحمك الله الصحابة دول يا إخوانا فعلا دول هم النجوم فعلا سبحان الله حصلوا من جميع أنواع الفضائل بل أقول حصلوا أنواع الفضائل لما تيجي تتكلم في أي باب من أبواب الفضائل تجدهم في, في في الصبق بس ده أنا عاوز أجيب معنى أعلى من كده وكانوا دايما يستبقون إلى الخيرات دائماً. كانش بقى في غيرة ولا حقد ولا غل لا كانوا كلهم على قلب رجل واحد تربوا على أعين النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله يا إخوانا لو علم الله فينا الخير الذي كان فيهم لاصطفان لصحبته بيه صلى الله عليه وسلم كم اصطفى. بيقول انتظار الصلاة بعد الصلاة أبو الوليد الباجي يقول هذا في المشتركتين يعني الصلاة المشتركة مع الأخرى زي المغرب والعشاء مثلا الحديث ده خاص مثلا بالصلاة المشتركة مع, إيه؟ مع غيرها الإمام النووي بيرد هذا الكلام قال ما فيش أنهما على المشتركتين لأصلا انتظار الصلاة ده كلام مطلق كلام مطلق يعني يحتمل جميع الصلوات قوله صلى الله عليه وسلم فذلك الرباط أصل الرباط يا أخوان أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهما يعني أنا عندي في بلدي في ثغر هنا وبلد غيري في ثغر هنا أنا بربط خيولي عند الثغر معي وهو بيربط خيوله عند الثغر بتاعه هو أو العكس هو يربط خيوله عند ثغري أنا وأنا أربط خيولي عند ثغري هو ممكن يكون الثغور مختلفة مش لازم تكون في مكان مش لازم تكون في مكان واحد الكل متأهب لصاحبه يعني هو متأهب متأهب لإيه؟ لقتال الآخر تخيل ان انتظار الصلاة بعد الصلاة ده كأن الإنسان مرابط في سبيل الله تبارك وتعالى يعني المواضع على الطهارة ونحوها كالجهاد، وقيل معناه أن هذه الخلال كلام جميل جدا بصراحة. هذه الخلال اللي هي أيه مذكورة في الحديث. أسباغ لضوء المكاره وكثرة الخطأ وانتظار الصلاه. قيل أن هذه الخلال الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم ليه؟ لأنه مشغول بالله عن غيره. ولذلك في كلمة جميلة جدا أن العالم لا يحسن أن يعصي ربه ليه؟ ليه؟ لأنه مشغول بالطعب صفة مستمرة وانت جرب القضية دي تعرف كل ما كنت لله عز وجل أقرب كل ما تجدك تجدك أزهد الناس في كل شيء في الدنيا ليه؟ لأنك مشغول بالله تبارك وتعالى همك هو الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح الدنيا همه جعل الله فقره ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها ومن أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا ويراغما نور الدين محمود زينكي قلت لكم أن المثل بتاعه عندما كان يركب الفرس هو وزيره فكان يمشي بالفرس وكانت الشمس وراءه والظل ظله أمامه ولما رجع كان العكس بالعكس ظله كان خلفه والشمس أمامه فقال لي وزيري ما هذا الظل يعني قال لا قال هذه الدنيا إن جريت وراءها لم تحصلها أبدا وإن جريت وتركتها أتتك وهي رغمة ولذلك الذي يريد أن يحصل أي شيء من الفضائل لابد أن يجعل الآخرة همه، ويجعل همومه همًا واحدة. وهو الله الله إن وصلت لهذه الدرجة ستكون من الفائزين بفعل الطاعات في الدنيا والفائزين بجنة الفردوس في الآخرة تكون من الفائزين فنأصل الله جل لنستعملنا ويكون في طاعته. نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن الرباط المرغب فيه وأصل الرباط الحبس على الشيء الحبس على الشيء شوف عاوز أقولي كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة لذلك إحنا عندنا الصبر معنى إيه حبس النفس أعلى من عارف أنا مش عاوز أقول أنا عاوز بس أجيب الجزء الأولًا حبس النفس في أعلى درجات الصبر إيه الصبر كم كمنوع رجاله ثلاثة أعلى درجات الصبر الصبر على الطاع ليه لأن النفس غالبا تميل إلى الراحة والسكون ومن الممكن أن ينشط الإنسان أحيانا فيعتريه الفطور بعد ذلك من الممكن في فترة الفطور ودي كتير جدا بيشتكوا منها إن هو لا يحصل من الطاعات ما كان يحصله وقته الشدة والقوة إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة ولذلك العلماء قالوا أن الفطور فترة يعني لانا بعد شدة وانكسر بعد قوة معنى ذلك أن هذا الفطور يعترمن المؤمن يعترمن المؤمن فكونك تحبس نفسك على فعل الطاعات هذا أعلى درجات الصبر فده إيه؟ يعتبر كالرباط في سبيل الله تبارك وتعالى وهذا من الجهاد الذي قال فيه العلماء الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس نفسك فعلا أنت لو تركت نفسك لنفسك من الممكن أن تكون من الضالين في الحظات أصلا الله عفو العفية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وآتي نفسي تقواها وكان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا إن النفس لو حاملتك على فعل الذنوب من الممكن أن تضرك غاية الضرر وطبعا الأشياء دي بيترتب عليها أشياء أخر كثيرة وقيل أيضا يحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفس وقيل الرباط المتيسر الممكن أي أنه من أنواع الرباط يعني أننا أعمل حاجات ديت مش صعبة ويسيرة وسهلة فدي من أنواع الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى الإمام القاضي عياض نقل عنه صاحب تحفة الأحوازي قال أن هذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية الأعمال دي اللي هي ها استغل كثرة الخطأ إلى المساجد وانتظر الصلاة بعد الصلاة يقول وكأن هذه الأعمال هي المرابطة الحقيقية لأنها تسد طرق الشيطان تسد طرق الشيطان على النفس وتقهر الهوى وتمنعها من قبول الوساوس فيغلب بها حزب الله جنود الشيطان وذلك الجهاد الأكبر واضح تكرار لفظ فذلك بالرباط في الرواية الأخرى له للاهتمام بهذه الأمور وتعظيمها أو تعظيم شأنها وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها على عادته في تكرار الكلام ليفهم أو ليفهم عنه, ليفهم عنه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول حديثا كان يكرره ثلاث مرات حتى يحفظ ويفهم عنه صلى الله عليه وسلم كده ندخل إن شاء الله مرة القادمة في باب السواك